الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته قبل أن أبدأ بالشروع في الاستعاذة أشير إلى معنى يحتاج إليه وهو أنه إذا ذكر التدبر في مثل هذه الأوقات ربما ينصرف ذلك عند الكثيرين إلى معنى وهو استخراج اللطائف والدقائق البلاغية وما إلى ذلك من المحسنات اللفظية وهذا ليس هو المراد حينما يطالب الناس بالتدبر وحينما قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وإنما الذي دعا إلى ذلك لربما ما يصل إلى الكثيرين ممن وجد عندهم هذا الباعث باعث التدبر ما يصل إليهم عبر رسائل ووسائل ووسائط في هذا الاعلام الجديد بأنواعه ويشتمل ذلك في الغالب على هذا النوع من المستخرجات مما يتصل بالبلاغة اللفظية فصار الواحد لربما إذا أراد أن يتدبر القرآن يجهد ذهنه على أن يستخرج من المعاني واللطائف ما لم يسبق إليه وهذا ليس صحيح فظن الكثيرون أن التدبر يعني الغوص في مثل هذه الجزئيات الدقيقة التي تستخرج بالمناقش الأمر أوسع من هذا وأيسر من هذا فإن توجه الأذهان إلى ما ذكر أيها الأحبة لربما حمل الكثيرين على تقحمي أمور لا بصر لهم بها فصار الواحد يتكلم في معان قد بناها على فهم لا يصح في الآية لم يفهم الآية الفهم الصحيح فاستخرج منها هذه إلا فتاة وهذا كثير مما دعا بعض أهل العلم من المعاصرين إلى الإنكار على من دعا إلى التدبر وحث الناس عليه وعد ذلك تجرئة للعامة على كتاب الله عز وجل وعلى القول على الله بلا علم وهذا أيضا شطط من القول كما أن فتح المجال في مثل الدقائق واللطائف والقضايا التي لا تستخرج إلا بآله لابد من معرفتها والتمكن منها حتى يستطيع المرء ان يستخرج المعاني الدقيقة واللطائف والنكات البليغة فالاعتدال في الأمور أيها الأحبة مطلب ومن ثم نقول بأن تدبر القرآن يتنوع إلى أنواع كثيرة فمن ذلك أن يتدبره من أجل أن يعرف مصدره وهذا يحتاج إليه المتردد أو الشك في كتاب الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى قال في حق المنافقين فلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يعني يوجد فيه من التعارض والتناقض ما يدل على أنه ليس بكلام الله عز وجل لكن هؤلاء إذا تدبروه من أوله إلى آخره فوجدوه في غاية الاحكام في ألفاظه ومعانيه وهو في غاية التشابه في بلاغته وفصاحته من أوله إلى آخره وقد نزل في مدة تزيد على عشرين سنة فهذا لا يتأتى للبشر وإنما يكون ذلك من قبل العليم الخبير جل جلاله وتقدست أسماؤه من النظر في هذا القرآن وما حواه من ألوان الإعجاز فإنه يوقن أن هذا ليس بكلام البشر والله تبارك وتعالى يقول أفلم يتدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين وهذا في حق الكفار والمشركين كذلك أيضا قد يتدبر القرآن أيها الأحبة ليقف المتدبر على عظاته ويعتبر بما فيه من القصص والأخبار ويتعقل أمثاله المضروبه وما اشتمل عليه من الوعد والوعيد الترغيب والترهيب وما اشبه ذلك فهذا باب واسع يكون به الى الرعواء يرعوي العبد ويستدرك ما وقع له من التقصير ويشمر في طاعه الله عز وجل والسعي في مرضاته هذا النوع يكون لكل احد ينظر الإنسان في هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل والمواعظ وما إلى ذلك هذا للجميع هذا لا يختص بفئة معينة ولا يحتاج إلى علوم آلة ولا إلى مقدمات علمية والله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وهذا التيسير يشمل الألفاظ والمعاني كذلك أيضا أي يتدبره ليستخرج الأحكام بأنواعها الأحكام العلمية مما يتصل بالعقائد ونحوها أو الأحكام العملية المتعلقة بالجوارح أو السلوك فالأحكام تشمل ذلك جميعا وهذا قد يبدو للناظر منه ملاح وظهر ولكن استخراج الأحكام بأنواع الدلاله التي يعرفها أهل العلم هذا يحتاج إلى بصر وعلم وأصول يبنى عليها هذا الفهم والاستنباط فهذا لا يتأتى لكل أحد ولكن المكلف يفهم من قوله تعالى وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة أن الله يأمر عباده بالصلاة والزكاة ولا يغتب بعضكم بعضا وكذلك في قوله لا يسخر قوم من قوم عسى يكون يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم فهذا ما يتصل بالسلوك، فهذا يفهمه كل أحد. ولكن من الأحكام ما لا يستخرج إلا بثاقب الفكر ودقيق النظر ويكون مبناه على أصول وقواعد علمية من أصول الفقه ومعرفة اللغة والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية. كذلك أيضا أي تدبره للوقوف على ما حواه من العلوم. والأخبار وما ذكر فيه من أوصاف هذه الدار وأوصاف دار القرار وما يكون بين ذلك كذلك أيضا ما فيه من ذكر مبدأ الخلق وما وقع من العداوة مع الشيطان ومنشا ذلك كذلك أيضا ما فيه من الأوصاف أوصاف أهل الإيمان وأوصاف أهل الكفر وأوصاف أهل النفاق أوصاف أهل النار أوصاف أهل الجنة فهذه معارف جليلة يتوصل إليها بالنظر في هذا القرآن وهذه تتأتى لكل أحد هي في غاية الوضوح وما ينضاف إلى ذلك أيضا من معرفة صفات الله عز وجل وهو أجل المعارف صفات المعبود التي ذكرها الله عز وجل وتمدح بها في هذا القرآن فهذا ميسور كذلك أن يتدبره للوقوف على وجوه الفصاحة وافانين البلاغة والبيان وصروف الخطاب واستخراج اللطائف البلاغية التي تستنبط من مضامين النص القرآني هذا يحتاج إلى آلة يحتاج إلى علم في البلاغة والبيان ولا يكون ذلك لكل أحد هذا الذي ذكرت أن كثيرا من الناظرين يتوجهون إليه ليستخرجوا هذه اللطائف البلاغية لماذا قدم كذا على كذا؟ لماذا عبر بكذا في هذا الموضع وعبر بكذا في الموضع الآخر؟ هذه اللطائف تحتاج إلى معرفة بهذا العلم علم البلاغة فإذا تكلم في ذلك من لا بصر له بهذه الأمور؟ فانه قد يزل ويخطئ ويكون قائلا على الله بلا علم ويتكلف في حمل كلام الله عز وجل على المحامل البعيدة المتعسفة كذلك ايضا أن يتدبره من أجل الاستغناء به عن غيره سوى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تشرحه ليستغني بالقرآن عن كتب السابقين عن كتب الأولين وعن كتب الآخرين كتب الفلاسفة كتب المنطق تلك الروايات والحكايات التي لا يدرى ما أصلها الأخبار الإسرائيلية النظر في كتب اهل الكتاب وكذلك الإسرائيليات الحديثة بأنواعها مما قد يذكر من أمور ترد عبر ثقافاتهم وفلسفاتهم وما ينضاف إلى ذلك من نظريات تتلقى وتدرس فيها الغث والسمين وفي كثير منها من التخليط ما الله به عليم أمثل هذا تجد الكلام الطويل الكثير الذي يذكر في تلك الكتب لربما ملخصا في شطر آية أو أقل من ذلك فلا يذهب الإنسان يتطلب الهداية أو التربية والسلوك أو نحو ذلك من كتب في فلسفات غربية أو شرقية ففي هذا القرآن الكفاية والغناء عن ذلك كله كذلك أن يتدبره من أجل أن يلين قلبه به وأن يرققه وأن يكون ذاك القلب خاشعا مخبتا لربه جل جلاله فالله عز وجل قال عن هذا القرآن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فهذا القرآن جعله الله عز وجل بهذه المثابة وهكذا في قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الجبل الذي هو في غاية الصلابة يخشع ويتصدع من خشية الله تبارك وتعالى فالقلوب اولى بذلك وهكذا في قوله تبارك وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وهكذا في قوله تبارك وتعالى إن الذين اوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا يقول ابن باديس وهو من العلماء المعاصرين من أهل الجزائر توفي في القرن الماضي رحمه الله يقول والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت وأنا ذو النفس الملأ بالذنوب والعيوب أعظم إلانة للقلوب واستدرارا للدمع وإحضارا للخشية وأبعث على التوبة من تلاوة القرآن وسماع القرآن سماع القرآن كذلك أن يتدبره من أجل أن يداوي به النفس من عللها وأوصابها فالنفس يصيبها ما يصيبها ويغشاها ما يغشاها من ألوان العلل فتارة يتوجه القلب إلى المخلوقين مطالعا لهم وإما خوفا وإما رجاءا أو تعلقاً بالمحبة أو كان ذلك بالمراءات أو التسميع بالأعمال فيلتفت قلبه إلى غير الله عز وجل وتكون هذه النفس ملأ بالعلل والاوصاب أو الرعونات أو الجفاف أو نحو ذلك وكثيرون أيها الأحبة يتحدثون عن مداوات النفوس بكلام يركبونه وجمل لربما يمكن أن تلخص هذه جميعا بآيات من كتاب الله عز وجل من نظر في القرآن وتصريف المواعظ فيه فإنه يجد فيه بوغياته في علاج هذه النفس من جميع العلل من كان فيه تعلق بالشهوات من كان في قلبه شيء من الشبهات من كان في قلبه شيء من المخاوف الفزع من المخلوقين من كان في قلبه عظيم الرجاء لمخلوق أن يعطيه أن يحذيه أن يهبه أو نحو ذلك أن يقف معه فإنه يجد في القرآن الغناء يجد فيه الشفاء من ذلك جميعا يجد من أوصاف الله تبارك وتعالى ما يملأ قلبه تعظيما لربه وخالقه جل جلاله ومهابة ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا فيكون قلبه خاشعا مخبتا منيبا أذا كله نجده أيها الأحبة في القرآن فقد صرف الله تبارك وتعالى فيه هذه المواعظ والعبر والقصص والأمثال بتصريف بديع عجيب سواء كان ذلك في آيات الأحكام وفيما يعقبها من ذكر أسمائه وصفاته تبارك وتعالى ليحمل المكلفين دائما على مراقبته في أعمالهم في عباداتهم في معاملاتهم أن يكون العبد دائما في حال من الخوف والرجاء وأن يكون قلبه متوجها إلى الله وحده دون ما سواه ولا يحتاج إلى رقيب من المخلوقين أذا نجده أيها الأحبة في هذا القرآن؟ وهي قضية ينبغي أن يوقف عندها كل ما يمكن أن يذكر في علاج أدواء النفوس موجود في هذا القرآن كل ما يطلب لكمالها ورفعتها وإصلاحها وتهذيبها موجود في هذا القرآن عليكم بهذا القرآن تدبروه ستجدون بذلك كل ما تحتاجون إليه في تكميل هذه النفوس وإذابة العلل والأعلاق التي تعلق بالقلب فتشغله عن ذكر الله تبارك وتعالى وتصرفه عن عبادته وطاعته كل هذا نجده في كتاب الله تبارك وتعالى بطريقة عجيبة بديعة وقد تأملت هذا كثيرا وتأملت ما يقال للناس في علاج مشكلاتهم وما يعانون من أنواع البلايا، فوجدت ذلك بأقرب عبارة وأوضحها في القرآن الكريم ولكن إذا كان الإنسان مشتغلا عنه بغيره فلربما يجهل ذلك جميعا ويفرح ببعض الكتب المترجمة هنا وهناك ويظن أنه قد وجد فيها بغيته وحصل فيها من الفوائد والمعارف والأفكار ما لم يسبق هؤلاء إليه في بعض الموضوعات. أيها الأحبة حاولت أن أستقرأ كل ما كتب فيها حتى من كتابات أولئك الكتب المترجمة فوجدت أن تلك الكتب وما يذكر فيها يمكن أن يلخص كل ما في الكتاب ببعض آية من كتاب الله عز وجل ما كانت تلك الكتب أيها الأحبة تساوي شيئا إذا ما في بعض كتاب الله جل جلاله وتقدست أسماؤه لكن من لم يعرف هذه الكنوز فإنه قد يزهد فيها يظن أن القرآن هو كتاب من أجل تحصيل الأجور فهو يقرأ لتكثير الحسنات أو لربما عند قوم يقرأ من أجل إقامة الاحتفالات أو لربما يقرأ في مناسبات أخرى على الضد في المآتم أنحو ذلك فهو كتاب قديم له قدسية يؤجر المرء على قراءته متى تفرغ لذلك لربما لا عهد له بالقرآن إلا في رمضان قراءة لا تبرأ بها الذمه لكن الذي عرف هذا القرآن وما حواه من الكنوز والهدايات والمعارف فإنه يجد ذلك ظاهرا وتلاحظون ما قد يطرح في مجالس أهل العلم لربما في جزء من آية ويذكر ما حوته هذه الجزئية أو بعض الآية من فوائد وهدايات مما قد ينقضي المجلس الطويل ومنقضت وبقي شيخ الإسلام رحمه الله في سورة نوح سنة يفسرها وكان للحافظ بن حجر رحمه الله درس في التفسير يحضره العلماء كان من شرطه في ذلك المجلس الا ينقل شيئا من كتب التفسير إنما هي استنباطات يستخرجها بثاقب الفكر من كتاب الله سبارك وتعالى الذي لا تنقضي عجائبه كذلك أيضا يتدبر الإنسان من أجل أن يمتثل ويعمل ويطبق يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي وهذا الأمر يتأتى لكل أحد وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال والذي نفسي بيده إن حق تلاوته ان يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما انزل كما أنزله الله تبارك وتعالى لاحظ يتلونه يتلو التلاوة هنا تأتي بمعنى القراءة وتأتي بمعنى الاتباع تلاه بمعنى تبعه فهم يتبعون التوجيهات ما أمرهم الله عز وجل به فيفعلون ما نهاهم عنه فيتركونه يتلو يتبع القرآن يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون يؤمنون به وجاء عن عكرمه يتبعونه حق اتباعه باتباع الأمر والنهر فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بما تضمنه هذه أردت أن أنبه لها من أجل ما قد يقال في التدبر من أن ذلك يكون من قبيل التجرئة على كتاب الله عز وجل أو أولئك الذين يتوسعون ويتخوضون في كلام الله عز وجل غير مراعين ما يجب مراعاته من الأصول التي يجب أن يبنى عليها الفهم فهناك أشياء متاحة لكل أحد وهناك أمور تختص بأهل العلم فإذا قيل الناس تدبروا القرآن انظروا فيما هو ميسر متاح لما يحصل به ترقيق القلوب وما يحصل به الانتفاع بالقرآن بعظاته وعبره وامثاله وقصصه وأخباره وما يكون في ذلك أيضا من العمل به والاتصاف بالأوصاف الكاملة ونحو ذلك هذه أمور متاحة لكل أحد فتكون مجالس للتدبر معمورة بمثل هذا والله تعالى أعلم وصل الله على نبينا محمد واله وصحبه غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بالاستعادة إن كان لديكم سؤال نعم. يقول تدبر القرآن هل هو من قبيل التفسير بالمعنى لا ليس من قبيل التفسير بالمعنى إنما تدبر القرآن كما سبق النظر إلى موراء الألفاظ من الهدايات والعبر والحكم والأحكام وما إلى ذلك فينظر في مراد الله عز وجل في هذا الخطاب الذي وجهه إليه ماذا يحمل مما ينبغي النظر فيه هذا هو التدبر وليس هو التفسير كما ذكرنا في الليلة الماضية تفسير هو الكشف عن المعنى التدبر يكون التفسير سبيلا إليه نعم كيف؟ التفكر في آيات الله المشهودة والمتلوة فالتدبر كما قلنا يكون بمعنى التفكر فهذا التفكر تارة يكون في أمور مادية وتارة يكون في المعاني الذي يكون في الأمور المادية التفكر بالمعنى العام التدبر بالمعنى العام والنظر في أعقاب الأمور وما آلاتها وما إلى ذلك وما وراء الظواهر تقول فلان يتدبر في أمره فلان يتدبر في عاقبته ونحو ذلك بمعنى أنه ينظر بالمقدمات ليتوصل إلى النتائج وكذلك في هذه المشاهدات الأمور المشهودة حينما يتدبرها الإنسان يدرك من ورائها امورا فهذا نظر في المحسوسات وهو نوع من التدبر لكن المقصود هنا النوع الآخر الذي هو النظر في المعاني لأن النظر في الآيات المشهودة هو نظر في المحسوس والنظر في الآيات المتلوة هو نظر في المعاني ولكن ذلك قد يحتاج معه احيانا إلا النظر في المحسوسات كما في قوله تبارك وتعالى في أواخر آل عمران مثلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فمثل هذه الآية إذا مر بها أجال ذهنه في هذا الكون الفسيح وتعاقب الليل والنهار وما اودع الله عز وجل في ذلك من الآيات الباهرة الداله على قدرته تبارك وتعالى ووحدانيته وعلمه واحاطته وما إلى ذلك فهذا يرتبط به في مثل هذه المواضع نعم طيب السلام عليكم ورحمة الله